وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لقل أم ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه وملكا كبيرا عاليهم في أبسوس خضروا واستبرقو وحلوا أساور من فضته وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 ومن الليل فسجد له وسبحه ليلًا طويلًا إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون ويذرون وراءهم يوم ثقيلة نحن خلقناهم وشدنا أسرهم